وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَوْهُمْ وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمُتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا 1. يرسل السماء عليكم مدرارا 2. ويمددكم بأموال وبنين 3. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4. ما لكم لا ترجون لله وقارا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 وَمَكَر مَكْرًَا كُببارَ وَقَُ لَا تَدَوَّْ آالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَوْ وَََّو وَلَا سُواع وَلَا يَغُثَ وَيَعُوقَ وَ نَسرَ وَقَدَ أَضَلُّ كَثرَ وَلَا تَزِدِ الظَّالينَ إِللاا ضَللََا مَِّا خَطِي أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين بيارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون